كان مقداره ألف سنة ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون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 ثم كَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السمع وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَا تشكون وَقَالُوا أئذا ضللنا فِي الْأَرْضِ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 ولو ترى إلي المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا, فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لَأَتَيْنَاكُمْ كل نفس هداها وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي من والناس أَنَّ فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخذب بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا فاستكبروا بها قروا سجدا, وسبحوا قروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم طوفا وطمعا يدعون ربهم طرفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نف ما أخفي لهم من طرة أعليم جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَن كَانَ مُنِങ്കَ مَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ أَم لَّكِنَّ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتٌ مَّقْوَامُ سُلَمَى بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا كلما أرادوا أن يخرجوا منها أريدوا فيها وقيل لهم توقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنهيقا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 انتقمون ولقد اتينا موسى الكتاب فلاتكن في مليته من لقائه وجعلناه مدل بني إسرائيل وجعلنا منهم يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يتمون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون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 لِئَ نُخْرِجَ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَيَقُولُونَ مَا هَذَا الْفَتْوُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ فَأُولَئِكَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَهُمْ ضَلَالٌ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ